فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آس على قوم كافرين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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغثة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء وَالَّذِينَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالرَّضُّ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فَلَا يَا مَن مَكَرَ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ وَصَبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين.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 أرجه وأخاه وأرسل في المداء حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر كنا نحن الغالبين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 قال فرعون آمنت به قبل أنا لَكُم إن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 ان لفظ لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد خذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم مل وضفادع ودم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولم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 إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا جيناكم منا لفرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أثاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا بأحسنها ساريكم دار الفاسقين ساصرف عنا.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 ما سقط في أيديهم ورأونهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي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 من الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر. يامرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ولغلال التي كانت عليهم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 النبي المي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتين عشرة أسباط نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه سنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجِئنَ الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ فَرَمُوا بِعذابٍ بِسِمٍّ بِمَا كَانُوا يَفْسُقونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ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 وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ لَا خِرَةٌ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ صدق الله العظيم